قَالَ ما مَنَعَكَ أَن لَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَانْبِطِقْ مِن ذا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن دارا في جاف اخرج انك من الصاغريد قال انظر لي الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال سنقيم لَا أَقْعُدَنَّ لَهُمْ طِرَاقًا كَيِّ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ لَآسِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ تَحمُ شَاكِرِ قَوْلَ خُرُجٍ مِنْ ذَامَذُ مَنْ مَدْحُورَا لَمَنْ تَفْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْ لَأَنَّ جَزَنْ نَمَمِكُمْ أَجْمَعِ زَودُ كَدًاَّ تَفَكُ مِن حَثُ شِتُ مَا وَلَا تَقَرَبَذَذِهِ الشَّجَرَ تَ فَتَكُنا مِ الظَّالِمين فَوَدْو وَتَلَغُ مَن الشَّيقُ ل بِدلَهُ هِيَ مَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ إِلَّا أَن تَكُونَا كاين لي اوتكونا من الخالد وقاس منهما اني لنكمان من نصيب فدللاهما في غرور فدلما بدت لَغُ مَا تَ آاتُهُُ مَا وَطَافِ قَايَقِثَانِ عَلَيِم مِوَرَطِجَ وَنَدَهُ مَا رَغُّهُ مَا أَلَ أَنْذَكُمَاعَثِكُمَ الشَّجَرَنتِ وَأَْقُللَكُم إِ اين صان لنا قعدوا